لَشحَدوا مَنَا فِي عَلَهُم وَيَذْكُرُسَ اللهَّهِ فِيأَّ مِمْ معَلُماتٍَ علىى مَا رَزَقَهُم مِن بَهمَةِ الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِم الْ البَ